Gurba, gurba, gurba, gurba, الجبال قرباء نورة غيرها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطبا نحن جند الله دوما دربنا كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوا صباحا ومساءا كنت ذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله ناتله صباحاً ومساء غرب